مثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك الشكرات ونزل بك الأنين والغمرات فمن قائل يقول إن فلان قد أوصى وماله قد أخصى فمن قائل يقول إن فلانا تقل لسانه فلا يعرف فلا يعرف جيرانه ولا يسلم إخوانه فكأني إليك تسمع الخطاب تسمع كلام الناس ولا تقدر على رد الجواب. فكأني بك يا ابن آدم إذا أقصت من فراشك إلى نوحي مغسلت فغسلت لك الغاسل وأولبست الأسان وأوحش منك الأهل والجيران وبكت عليك الأصحاب والإخوان وقال الغاسل وقال الغاسل أين زوجة فلان تحالله وأين اليتامى ترككم أبوكم كما ترونه بعد اليوم كما ترونه بعد اليوم اشتع ماذا يقول أحدهم شفري بعيد شفري بعيد وجابي لن يبلغني وقوتي ضعفة والموت يطلبني ولبقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وَقَدْ شَمَجْتُ فِي ذَنْبِي وَيَخْتَرُنِي تَمُرُّ السَّاعَاتُ أَيَّامِي بِلا نَدَمٍ وَلا بُكَاءٍ وَلا خَوْفٍ وَلا حَجَنِي أَنَا الَّذِي أَغْلِقُ الأَبْوَابَ مُجْتَنِدًا عَلَى الْمَعَاقِ وَعَيْنُ اللَّهِ تَنْظُرُ يَا ذَلَّةً كُسِدَتْ فِي غَفْلَتِهَا ذَهَبَتْ يا حسرة بقيت في القلب تحرقني كأنني بين تلك الأهل منطرفا على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني وينجبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتج نزعي, واشتج نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغررها وصار ريحي مريرا حين بررني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا. بعد الإياف وجده في شر الكفني هذه حقيقة الجميع إذا أصبحت فلا تنتظر المشارك الآن لا تنتظر طمع الشمج الآن لا تنتظر وجوعة إلى البيت الآن لا تقول يا عبد الله سوف أرجع وأتوب سوف أرجع لا يا عبد الله الآن الآن وقت اشمعوا تجحرش تجحرش تجحرش إذا جاءت اشتكرات اشمعوا عن محيشة إذا بجأ النجع أحسن ظن الله لا يمتنا أحدكم إلا وهو يحسن ظن ربّه.